مؤسسة القرآن الوقفية تقدم لا يوديه من هذا المجلس رقيدي شرحي أجودة في اصول الدين للامام ابن عباس أحمد بن عمر بن سعيد الشافعي وهو أحد أجمل الشافعية رحمه الله على رأس الثلاث مئة توفي سنة 306 وحضره أخونا الدكتور وليد بن محمد العلي رحمه الله رحمه الله أكبر. وهذا الكتاب هو يعني في سلسلة كبيرة من كتب الأيمة أصحاب المذاهب في مذهب أبي حنيفة ومذهب الشافعي ومذهب المالك ومذهب أحمد هذه المذاهب التي خرج منها هذه المدارس أخرج منها أيها الأولماء رحمه الله وعندها نواسعة وهذا الجزء فيه اعتقاد السلف الصالح وما يجب لله الله تعالى حما أحرر به عن نفسه وأخطر عنه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وهذا الكتاب هو مقصور على توحيد على التوحيد غير الذي مما قال الله به مما يسميه بعض اخرين السمعيات نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين ولجميع المسلمين فيقول الإمام العالم أبي العباس أحمد بن عمر بن سريج في جزء فيه أجوبة في أصول الدين قال رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم رب قال أخبرنا الشيخ الصالح أبو علي الحسن بن عمر بن أبي بكر بن زكريا قال قال حدثنا الشيخ الإمام العالم محمد بن الحسين بن القاسم الصوفي التكريتي بروايته عن الشريف الإمام النقيب فخر الشرف جمال الدين أبو جعفر أحمد بن محمد بن عزيز المكي أبو الوفاء قال أخبرنا الشيخ الإمام الفقيه أبو القاسم سعد بن علي من محمد زنجاني رضي الله عنه فقال الحمد لله اولا واخرا وظاهرا وباطنا وعلى كل حال وصلى الله على سيدنا محمد المصطفى وعلى, وعلى الأخيار الطيبين من الأصحاب والال سألت أيدك الله تعالى بتوفيقه سألت الله, تعالى بتوفيق سألت الله تعالى بتوفيقه بيان ما صح لدي وتأدى حقيقة, حقيقة الي من مذهب السلف وصالح الخلف في الصفات الواردة في الكتاب المنزل والمنقولة بالطرق الصحيحة برواية الثقات الأثبات عن النبي المرسل بوجيز من القول واختصار في الجواب فاستخرت الله تعالى وأجلت عنه بجواب بعض أئمة الفقهاء وهو أبو العباس أحمد بن عمر بن سويج وقد سئل عن مثل هذا السؤال ذكر الفقيه أبو سعد عبد الواحد بن محمد قال سمعت بعض شيوخنا من المتحققين بلزوم الآثر وما درج عليه الصدر أول يقول سئل ابن سريج عن صفات الله وتوحيده فقال أقول وبالله مليئة. التوفيق صحيح حتى نتعامل بدل البارات. عليكم قال أقول وبالله التوفيق حرام على العقول أن تمثل وعلى الأوهام أن تحده وعلى الظن أن تقطع نعم قال المصنف رحمه الله أولا هذه الرسالة يعني كما قلت هي ضمن سلسلة كبيرة من سلاسل العلماء رحمه الله من أصحاب الأيمان الأربعة رضي الله تعالى عنهم جميعا في إثبات ما أثبته الله تبارك وتعالى لنفسه ونفي ما نفاه الله تعالى عن نفسه وكذلك رسوله صلى الله عليه وآله وسلم المصنف رحمه الله كتب هذا إملاء الذي هو ابن سعيد رحمه الله وهو عالم جليل من اكابر ائمه الشافعيه من اصحاب أصحاب الشافعي وهذا العالم الجليل اخبر عمن قبله من العلماء انهم يعتقدون هذا الاعتقاد فلما تفارق الزمان بعد ذلك بدا علم الكلام ينتشر وتغيرت هذه العقائد وليس أصحاب المذاهب اختصروا على كلام ائمتهم فلو أن المالكية اختصروا على كلام مالك وأبو حنيف اختصروا على كلام أبي حنيفه والشافعي كذلك اختصروا على كلام الشافعي، وكذلك أحمد اختصروا على كلام أحمد يكون هذا شيء عظيم لأن أبا حنيفه رضي الله عنه مثلا هو إمام من أئمة السنه وإن قلدته في الفقه ولم تقلده في الاعتقاد هذا يعتبر قصور نقص لأن الاعتقاد أهم وإن كان هو في معتقده أبو حنيفه رضي الله عنه يعني ليس بمستقيم إن كان مستقيما كان يلزم أن تكون مهله اليس كذلك وإن كان لا ليس بمستقيم كل الناس كلنا ابو أبو رحمه الله ليس مستقيم وانظر ماذا سيأتيك سيقوم عليك العالم الإسلامي كله شيخ اليس كذلك ولذلك الأئمة رحمهم الله كانوا على هدى كانوا أئمة في زمن الأئمة وشهد لهم الأئمة في زمن الأئمة النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم فلا شك أن هؤلاء الأئمة رحمهم الله كانوا على علم واسع ولا سيما أعظم العلم وهو العلم بالرب جل وعلا وما له من الذات والأسماء والصفات والأفعال التي تليق بعظمته وكماله سبحانه وتعالى. قال المصنف أقول وبالله التوفيق حرام على العقول أن تمثل يعني أن تشابهه سبحانه وتعالى بخلقي وعلى الأوهام أن تحده يعني هنا بالمناسبة في مسألة الحد لله تبارك وتعالى يعني ها هنا مسألتان مهمتان. وهو أن السلف رحمهم الله عبروا بأن لله تبارك وتعالى حد مقصودهم بذلك أنه بائن من خلقه وليس كما تقول الحلولية والابتحادية أن الله متحد مع خلقه هو وخلقه شيء واحد هذا كلام باطل من سألها العالمين والله تبارك وتعالى بائن عن خلقه مستوى على عرشه سبحانه وتعالى وهو معنا بعلمه وإحاطته وأما المساله الثانية وهو هل لله تبارك وتعالى حد ينتهي اليه هذه المساله هي مساله كلاميه اول ما أحدثت تقريبا على راس 300 هذه المساله أو بعد 300 بحيث 300 وألزموا فيها ابن حبان رحمه الله وأخطأ فيها هذه هذه الكلمات التي تطلق على الله تبارك وتعالى مما لم يرد في الكتاب والسنة لا يجوز لأحد أن يطلقها على الله سبحانه وتعالى ولا أن ينفيها عمر مثل لفظ الجسم والتحيز وأشبه ذلك هذه الكلمات إذا وردت في الكتاب والسنة فأهلا وساهلا عبد بها أما إذا لم ترد في الكتاب والسنة فلا يجوز مقف. ثم إذا كان هذا الإنسان يريد أن يلزمك بشيء استفصل منه قل له ماذا تريد بذلك مثل اثبات يعني الجهة مثل اثبات التحيز مثل اثبات الجسم من هذه الألفاظ الذي هو يعني يريد منها شيء لا بد أن تستفصل منه فإذا قال في لفظ جهة إن الله تبارك وتعالى ليس في السماء كل ما بالله الله تبارك وتعالى أخبر عن نفسه فيها عظيمة كثيرة أنه عالم على خلقه سبحانه وتعالى ومن ذلك الست الآيات التي فيها ثم استوى على العرش سبحانه وتعالى وأخبر أنه هو القاهر فوق عباده وأنه عال وهو العلي العظيم إنه علي الحكيم وأشفى ذلك من النصوص فله العلو المطلق سبحانه وتعالى ثم قال رحمه الله وعلى الظنون أن تقطع يعني أن تجزم بما لم يخبر به الله تبارك تعالى ولا رسوله إذا شيء ما أخبر الله به ولا رسوله هل يكن تقف لا تعبر عن الله تبارك تعالى كما عبر عنه أهل الكلام بعبارات ليست في الدو شو فوصل من بعدهم إلى التجف على الله تبارك وتعالى بعبارات هي من السوء ولذلك ربما عبروا بالاثبات وربما عبروا بالنفي يعني اثبتوا لله اشياء ما اثبتها الله له ولا رسول او نفعوا عن الله اشياء ما نفها الله عن ولا رسول وهذا كله من القول على الله بلا علم كما قال الرب جل وعلا لا تقموا لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه الله تبارك وتعالى سيسالك شيء هذه الكلمة التي أطلقتها على الله تبارك وتعالى أو التي نفيتها عنه أين الدليل عليها ماذا ستقابل الرب للرب جل وعلا بهذا لذلك يجب على الإنسان أن ينتبه واحذر ويحذركم الله نفسه نعم الله ليكم وعلى الضمائر أن تعمق وعلى الضمائر أن تعمق يعني تتعمق حذف إحدى التائيب نعم وعلى الضمائر أن تعمق، وعلى النفوس أن تفكر، وعلى الأفكار أن تحيط، وعلى الألباب أن تصف، إلا ما وصف به نفسه في كتابه أو على ع... أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. المصنف هنا قال رحمه الله. وعلى الضمائر أن تعمق. التعمق في عرف الشرع في صلاحات الشرع دائما ترد على التكلف والتشدد. ولهذا قال من صلى الله عليه وسلم في صاحب البخاري في قصه الوصال قال والله لو تماد بي الشهر لما واصل الصحابه معهم قال لهم لا تواصلون فاني ابيت يطعمني ربي ويسقيني بعض الصحابه قالوا النبي صلى الله عليه وسلم ليس هذا عمره بحتم هم ظنوا هذا ولكن نحن نريد ان نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم خطب لاجل ذلك قال لو تماد بي الشهر لواصلت به ولتركت أصحاب التعمق فنص على ماذا على التعمق قال وصالا يدع المتعمقون تعمقهم يعني المتعمقون المتشددون أو المتكلفون أمرا لم يأمر به الله تبارك تعالى يعني تكلفهم أو تشددهم ومراد المصنف رحمه الله ليس على القلوب أن تعتقد شيئا زائدا تتكلفه هي لم يقوله الله تبارك وتعالى أن تريد أن تثبت لله عز وتعظمه هذا سهلا لكن يجب أن يكون تعظيمك لله مقيد بالنص صحيح هذا ولا لا أما كل إنسان يحب الله تبارك وتعالى ويبالغ في تعظيمه هذا شيء عظيم ولكن إذا جاوز الحد في التعبير هنا له قف ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما اثنوا عليه ومدحوه قال يا خيرنا وابن وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا قال حسبكم قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستهوي الشيطان في رواية ولا يستجري الشيطان يعني ياخذكم يصحركم إلى يعني معسكره وناديه فتكونوا من فزب الشيطان إنساء الله عليه فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يؤدب الناس في ذلك ولا قلنا في شرح كتاب التوحيد إن يعني من أحسن الأدب بل أحسن الأدب هو الأدب مع الله تبارك وتعالى حتى في الألفاظ لهذا نهي أن يسب الإنسان الدهر لأن الدهر فعل الله تبارك وتعالى في هذا الزمان وكذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما أثنى عليه أناس كثيرون في عدة أحاديث ولما قالوا لا أنت سيدنا قال السيد الله اليس كذلك وقال إننا نستشفع بك على الله ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال سبحان الله سبحان الله هذا قال إنه لا يستشفع بالله على أحد فمثل هذه الأمور الانسان الإنسان يتعدى حيث وقف النص قف ولا تبالغ في شيء أو تتكلم بكلمات لا تليق بجناب الرب جل وعلا ثم قال المصنف رحمه الله وعلى الأفكار أن تفيد قال وعلى الضمائر أن تعمق يعني تتعمق وعلى النفوس أن تفكر يعني لا تتفكر النفوس في ذات الله تبارك وتعالى لا يدور في بالك وفي ذهنك أن تفكر في ذات الله تبارك وتعالى كما الحديث المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تفكر في ألاء الله ولا تفكروا في الله لأن هذا يفضي بك إلى ماذا الى امر خطير تقول الله خلق الخلق طيب فمن خلق الله مما يتسلسل بك الأمر هذا الباب قد أغلص والواجب عليك أن تعرف معاني كمالاته وصفاته سبحان الله أن تقرأ حين تقرأ القرآن هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار أنت في هذه المعاني معاني هذه الصفات وهذه الأسماء إذا تأملت في معانيها هذا شيء عظيم وقد كتب العلماء وتفننوا في ذلك ما بين مطول ومختصر ومنثور ومنظوم تكلموا كلاما طويلا في ذلك ثم قال رحمه الله إلا ما وصف به نفسه في كتابه قال وعلى الأفكار أن تحيط وعلى الألباب أن تصف لا يجوز للألباب للعقول أن تصف إلا ما وصف الله به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله نعم الله عليكم وقد صح وتقرر واتضح عند جميع أهل الديانة والسنة والجماعة من السلف الماضين والصحابة والتابعين واتباع التابعين من الأئمة المهديين المرشدين المعروفين المشهورين إلى زماننا هذا أن جميع الأئمة في المصنف رحمه الله يحكي أنهم من زمن الصحابة إلى زمن هذا يعني ثلاثمائة سنة والسلف الماضون من الصحابة والتابعين وتابعين والأئمة المهديين كابي حنيفة رضي الله عنه ومالك رضي الله عنه والشافعي الشافعي رضي الله عنه وأحمد رضي الله عنه رضي الله عنهم جميعا هؤلاء الأئمة كانوا ائمه هدى ولهذا عول الناس عليهم عول عليه الناس في الاعتقاد وعول عليه في الفقه فلماذا تتركهم لماذا تترك هؤلاء الأئمة إن كانوا عندك فعلا أئمة عليك بإتباعها ولهذا حكى رحمه الله الإجماع في هذا هذا الاعتقاد إلى زمنه نعم. قال أن جميع الآي الواردة عن الله عز وجل في ذاته وصفاته والأخبار الصادقة الصادرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الله وصفاته التي صحها أهل النقل وقبلها النقاد الأثبات يجب على المرء المسلم المؤمن الموقن الإيمان بكل واحد لاحظوا من... لا عندنا هنا قال التي صحها أهل النقل وقبلها النقاد الأثبات يعني لك أن تفخر بأن هذا الاعتقاد الذي تعتقده بحمد الله اعتقاد السلف يدل عليه الكتاب والسنة فلس كذلك ثم قال رحمه الله التي صححها أهل النقل وقبلها النقاد الأثبات أئمة العلماء وحفاظ الإسلام هم الذي رووا هذه الأحديث وهذا في إشارة إلى أن هذا الاعتقاد لا يوجد مسألة من مسائل أصول الدين أصل من أصوله إلا ويدل عليه الكتاب والسنة بخلاف أهل البدع أهل البدع ربما قرات كتابي شيخ من ثلاثمائه صفحه لا تجد فيه ايه واحده لماذا لا تجد فيه ايه واحده ما يستطيع شيخ يجيب له ايه ليش ما يستطيع لانه تكون ردا عليه شيخ لو انه نفى الصفات عن الله تبارك وتعالى، تعالى ها؟ والصفات لو أراد أن يعدها في القرآن أكثر من ألف صفات أكثر من ألف مرة وردت في القرآن إن الله عزيز حكيم إن الله سميع بصير والله عليم حكيم والله عزيز حكيم أكثر من ألف آية أكثر من ألف موضع في القرآن ما يستطيع شيخ في بها لكن تجد في كتب اني هذه الأدلة العقلية اللي يسميها هو ادله عقلية هذه الأدلة العقلية هي عبارة عن أشياء هو يفهمها من الن من النصوص ولكن ليس عليها اثاره من العلم ليس لم يقلها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقلها الصحابة ولا التابعون ولا تابعون ولا يستطيع أحد من هؤلاء أن يسند عقيدته إلى السلام أبدا بخلاف عقيدة أن عقيدة أهل السنة والجماعة فإنها مسندة إلى هؤلاء كما ستسمعون الآن آيات وأحاديث وفي مفصل الاعتقاد في كتب الاعتقاد فيها كذلك. اقوال الصحابه مسندهن أن انظر إلى السنة للإمام أحمد مثلا طبع في مجلدين مجلدين اكثر كلها اخبار ما فيها شيء من كلام أحمد الا قليل لكن غالبها إنما هي نصوص من كتاب السنه وهكذا اعتقاد اهل السنه للامام الكائي رحمه الله عليه جميعا تجد كله مقالات العلماء يبوب باب كذا ثم يذكر ولا يتكلم الا نادما يتكلم لكن هؤلاء اهل البدع ما يستطيع شيء يسند. يعني عن هؤلاء الائمه حرفا واحد عن القرون المفضله لا من الصحابة ولا التابعين ولا تابعين هذا أعطاك الله عز وجل العقل يجب أن تنتبه إليه فإذا قال لك إنسان في هذا الزمان عن شيء من الاعتقاد اعرضه على كتاب السنة وعلى كلام أهل العلم هل قاله أحد قبل ما قال أحد قبل قف يا من انت ملزم ولكن ذلك يجب على الإنسان أن يتنبه لهذا فإن هذه المسألة خطيرة وهي أحد المسائل الأربع التي في حديث في برزة الأسلم وعن علمه ها ماذا عمل فيه أنت اعطاك الله عز وجل عقلك وجعلك تشهد أن لا إله الله وإنه محمد رسول الله هل يأمرك الله عز وجل أو يأمرك رسوله بالتوحيد ثم بعد ذلك تصرف العبادة إلى غيره هذا مستحيل إذن ما فائدة بعضة الرسل وهكذا كل مفصل الاعتقاد في أبواب الاعتقاد إذا كان الله تبارك وتعالى أرسل الرسل مبشرين ومنذنين وأرسل معهم ما يليق بالرب من صفاته ونجوته والثناء عليه سبحانه وتعالى يجب عليك أن تلتزم من تلتزم هؤلاء الناس رحم الله عليهم جميعا نعم الله إليكم وقال يجب على المرء المسلم المؤمن الموخن الإيمان بكل واحد منه كما ورد وتسليم أمره إلى الله تعالى كما أمر يعني الإيمان بكل واحد منه أي مما صح وتقرر كذلك تسليم أمره يعني مما صح وتقرر نعم قال وأن السؤال عن معانيها بذاته والجواب عن السؤال كفر وزندقه قال رحمه الله وان السؤال عن معانيها بدعه معانيها يقصد ال... التي تؤول اليها الم... التي تؤول اليها الصفه. ها عندنا شيئين معنى الصفه وما تؤل إليها الصفه معنى الصفه إذا قال لك الله عز وجل العزيز الحكيم تعرف العزه والحكم أليس كذلك واذا قال بل يداه مبسوطتان تعرف معنى الصفه وقال يوم يكشف عن ساق تعرف تجريب اعيننا تعرف تعرف الفروق بين هذه انت تفهم هذه الفروق هذا هو المعنى لكن حقيقة التي تقول إليه الله تبارك وتعالى اعلم بها لا ندري كيف هم الا اذا جاء الشرع ونبهنا إلى ذلك قال ان الصفان الفلاني اهلي إذا جاء الله عز وجل كذلك سوى البلانية لي يعني حقيقة والتي تقول إليها كذا كذا كذا فأنت قل بكذا كذا كذا أما إذا ما تكلم الشر عن ذلك قف حيث وقف القوم هذا بحر كبير وقف على ساحله الرسل فلا تكون تكون أنت تخوض في هذا ويسألك الرب جل وعلا عن ذلك فلا تجد جوابا لهذا السؤال نعم. ثم قال رحمه الله والجواب عن السؤال كفر وزندقها لماذا هو كفر وزندقها أن يجيب الإنسان عن ذلك لأنه كذب على الله وافتراء عليه إذا جاء إنسان وقال والله أصفها البلانية صفتها كذا كذا كذا مثل صفة الكلام لو جاء إنسان وفصل في الكلام وجعلهم جنس كلام من المخلوقين أنا لما أتكلم وأنت لما تتكلم لك لسان ولك أسنان ولك لهاد ولك إلى آخره الآلة النطق هذه اليس كذلك إذا جعلتها مثل الخلق هذا افتريت على الله تبارك تعالى فإذا سئلت عن معاني هذه الصفات قل أنا أفهم معناها لكن حقيقة التي تأول إليه كما قال الله تبارك وتعالى، ليس كمثله شيء لا مثل له لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله سبحانه وتعالى نعم السلام عليكم وذكر مثل قوله تعالى هل ينظرون إلا أن الله في ظنم من الغمام وقوله وجاء ربك والملك صفا صفا وهو يعني بدا رحمه الله يذكر بعض الصفات الذاتية والصفات الاختياريه الاختيارية التي هي تتعلق بمشيئته سبحانه وتعالى ومن ذلك صفة الاتيان والمجيء للرب جل وعلا نعم وقوله الرحمن على العرش استوى استوى يعني استقر وعلا كما قال السلف نعم وقوله والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطيات بيمينه يعني هنا انظروا هذا صفتين عندنا القبض هذه صفة من صفات الله تبارك وتعالى ولهذا قال الله تبارك وتعالى في الآية الثانية والله يقبض ويبصر والله يقبض ويبصر وكذلك فيه اثبات اليمين قال مطويات بيمينه فأثبت سبحانه وتعالى أن له يمينا فتثبت ما اثبته الله تبارك وتعالى على ما يليق به نعم قال ونظائرها ما نطط به القرآن كالفوقية والنفس واليمين الفوقية يعني العلو نعم واليدين والسمع والبصر والنفس كما قال عيسى تعلم ما في نفسك ولا أعلم ما في نفسي واليدين ثم ذكر جزاء الله خير يعني رحمه الله المعلق ذكر هذه النصوص يعني في الحاشية على كلام المصنف واليدين نعم قال والسمع والبصر والكلام والعين والنظر والإرادة والرضى والغضب والمحبة في قول العزوجل في الإرادة يعني ربما نذكر يعني بعض الأشياء التي فتختها يعني هنا في, يعني في النظر يعني كما قال الله تبارك وتعالى فينظر كيف تعملون وكذلك هنا في الاراده والله يريد ان يتوب عليكم اليس كذلك ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله ان يخفف عنكم خلق الانسان ضعيفا وكذلك الرضا في مواضع من كتابه رضي الله عنهم ورضوا عنه نعم وعلى كل حال الرضا والغضب هي من الصفات الاختيارية المتعلقة بمشيئته سبحانه وتعالى فمتى شاء كيف شاء سبحانه وتعالى ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث القيامة حديث الجنة قال احل عليكم رضواني فلا اسخط عليكم أبدا وقال في الغضب ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى دل على أن هذا من الصفات الاختيارية الله تبارك وتعالى يفعل كيف شاء متى شاء سبحانه تعالى نعم قالوا والقرب العناية يعني كأن هذه من معاني التي أوردها المصنف رحمه الله يعني في مثل قول إبراهيم عليه السلام إنه كان قال سأدعو لك ربي إنه كان بي حفية هذا من العناية نعم والبعد والصقت والغيظ نعم يعني هنا ذكر يعني وقيل بعدا للقوم الظالمين يعني في البعد والسخط أو السخط والغيظ الذي هو الغضب نعم والاستحياء والاستحياء إن الله لا يستحي أن يضرب والله لا يستحي من الحق كذلك إن الله حي كريم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حي كريم يستحي أن يرد عبده يرد إلى عبده ها خاليتين يعني أثناء الدعاء فالله من كرمه سبحانه وتعالى يعني يستحي من العبد وهذا ليس من جنس استحياء أو حياء المخلوقين المخلوق يحصل له احمرار في وجهه وخجل يحصل له انقباض وانكسار في الحياء لكن الرب جل وعلا لا. الله أثبت لنفسه أنه سبحانه وتعالى يستخي فاذا نثبت ما أثبت الله لنفسه والحياء هو عبارة عن الشيء المناسب وضع الشيء المناسب في مكانه أو ترك الشيء الشيء الذي ليس بمناسب هذا أيضا يترك فالله تبارك وتعالى هذا حياؤه سبحانه وتعالى الشيء الذي لا يناسب ربوبيته ولا الهيته ولا كماله ولا جماله سبحانه وتعالى يترك هذا هو الحياء ولله المثل الأعلى نعم والدنوي كَغَابَ قوسين او ادنى نعم كما في آية النجم نعم وصعود الكلام الطيب إليه وصعود الكلام, وصعود الكلام الطيب إليه نحن لا ندري رفع أو خفض في أولها لكن مثل ما قال ابن هشام ابن هشام في مغني اللبيب يقول يغتفر في الثواني ما لا يغتفر في الأوائل. هذا ذكر في القواعد نعم